بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب والذي أُنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش فسخر الشمس والقبر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعلاف وزرع ونخيل صنوان وغيروس صنوان وزرع ونخيل صنوان وغيروس صنوان يسقى بالماء. أفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإما تعجب ثعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإن لفي خلقه جديدا أولاد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 فإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أن كل قوم هادا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزدادا وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم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 في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباصط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ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 أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَسَابَهَا الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْا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 مَزْدَبَدٌ فَيَذْهَبُ جَفَاءٌ وَأَمَّا مَن لَّا يَنصَعُ النَّاسَ فَيَنكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَالِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لو جميعهم ومثله معه لفتدو به أولئك لهم سوء الحساب وما جهنم أولئك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 وَلَو يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ الْحِسَابَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بَغْيَ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً أون بالحسنات السيئات أولئك لهم عقاب دار جنات عدن يدخلونها ولم صلحم آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة ويدخلون عليهم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 الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة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 من الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآلات ذلك أرسلناك في أمّة قد خالت من قبلها ممّل تدل عليهم, عليهم الذي أوحّد إليك وهم يكفرون برحمان قل هو ربي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييس الذين آمنوا أن لو يشاء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 قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قلسا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 دُنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَمَا لهم من الله اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلها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 إليه بك اليه ادعو واليه مآب وكذلك انزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي أَوْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذَرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ لكل أعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها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 Ta